And I'm going أنا لوشتخيات للفلاك بهم طويل أنا لوشتخيات للفلاك تنصدر من حالتي تبي وهو الغزا أنا انا غادوسكيت للنجوم حين نتمن تنو من زمان زمان ما تمر هذه انا يا ابن الهي وحبيبي سليم أنا يا بليل. أنا انى يا بلدي يا I don't think you're rush, what I don't what ورياحي تفرقكم من خرماج خلنق رادق من خرماج فدنى من ريح خائف جوال حي ما الفرقة وبين منعشق وبينزهر المناطي اللي بعد الفرقة نعطب والشقة نعنا ولا ندق عومي في بحر الغميق في قلب قلبيبك زيد كل مشقق أحمل الشي لانطيق رمي من نونسق في يوسم ترونق لوحد ينجل قلق مر وصدر ودق البعض دوناتي ودق البعض دوناتي ودق البعض دوناتي ودخوا البعض دوناتي من نار الشوق قلوبهم يتنسقوك وطرعوا في لسواناتي امتيني لسبة مالك يجي فيه وبلاك ما نويتشي حنقوق محبوب يزور واحد بيوجد خلق لحقر لخلق وقفضوه محرك بيشد الحريق ماتلذذ بدوق وامشكم مفروق تريد ملور فيك وحتى ياهل الملوك سايحه للترق عشق عشق معشوق عشق عشق وعشق الناس دي وتنقي أصبحوا تاني عبر ويد كلهم من كل فعلهم تاني كل فعلهم تاني وبزهر مواكين حضروي العشق بضيخ في شلودك ما يرضى شيء لا تيب سايل وسنة السلحة برقي كم صنع يلقيت بجغز بورقي مطلق من ستروباتي مطلق من ستروباتي مش بعش لي بحدي خطرين الرنقو فوق بصطوة الخمر يدك بوب بحبوبي زهور ماكل سقيسقي العشاق من كنوز ارحق بسحاب الحظرة لا تقو برضي من الحداق من كيوس الأبق دوق الناس دوق من كيس الرحيق فقصة الأشاق شربت دكتاق واحد من زمنه تقوى بايتك بين سارجو سوى ماتك بين سارجو سوى ماتك أخس من ينا تطور بين الدفق تحضر للأوراق تحضر للأوراق على الوطوان فک نیست که محبوبیت من را تحت ضرر لرک دنیا می‌بافد کیسه نبرد آب دولت بالأشقة في حمز الافقة وبلام المرتفقة تنزد عن الورق امحاس الناعة البقى على بساط المقى ناديم الخمر بكاسكور بعد القصة والليل طباب الليل غلا مولاتي راح مغربي يجري سريع من قلبه الفجر احزم بغراماتي الفجر احزم بغراماتي انا محبوبي ما نطقش الفر محبوبي زود من القعاد خيف رابني حم زاد ما نحت لا مرحل كل طريق بيه مترا أركب له رك بالعنده عراق المصري والشام مركب السلاحف ونجمعت كل الذرة نجمعت كل الذرة ما في الغرب عنده كلهم شرد نعبه بزويل من الغرب مع الشرق راح تفرق فرق, فرق ستغرع ودرق وهو تجعل النيوم <تصفيق> شي من يا بسبق شي دخل مفترق متكور بالحق وانت لا كونس طفوسعة ودرق وبرق طفوسعة وبرقق طف في عرفه وخصوب غير من حوقو واشتاقوا الجمع شرواتك لزياره من بيه العباد يدركو محبوبي زويل مواتك لزياره ستيد الخلق كلها تنعتر من نار جن بحر طحين تزدد من بيننا للوفق والهنا للحق براح مواد الرزق والهنا ياصديق وضم ضم المشتق بالمعاني الأفق منضمه يرس من شطي بظهر من حقي وسطي حصاق من حقي وسطي حصاق نوري ما قلت على الحبيب اللي من يعشقه بيهن سلي العشناقي بيهن سلي العشناقي من يسمع قول بنام سايب يحمقو محبوب يزورنا اللي بعد الفرقه وبين من نعشقو محبوب يزورنا